وَلَنَقْضِيَنَّ لَهُمْ وَقْعًا مَرِيسَ كَمَا اسْتَخْرَجَهُ لِلَّهِ وَإِمْ قَالَ prayed Wara i mẹ ý lấy mau diu أو في 呼喚 <嗯, S 2> <嗯, S 1>